لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وشريك محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم ومبارك عليه وعلى آله وصحبه ومعه كنا قد تكلمنا الأمس عن قضية تدبر القرآن وأن للتدبر نفاتيح عشرة وقد استحثني بعض الأفاضل من أن نكمل ما بدأناه من مسألة أهداف قراءة القرآن الكريم والتي لخصها بعض هذه العلم في كلمتين ثم شعر والتي هي طلب الثواب والمناجاة والمسألة والشفاء والعلم والعمل وملاكه ما ذكرنا والبداية هي أن نتعلم كيف نحب القرآن حب القرآن هذه هي الخطوة الأولى سواء في معاني التدبر أو مفاتيح القرآن أو الغرض من القراءة والهدف بالانتفاع سواء كان هذا الانتفاع من أجل الثواب. أو النجاة أو المسألة أو الشفاء أو العلم أو العمل. والقلب هو آلة الحب. القلب هو آلة الحب. وربنا تبارك وتعالى أخبر أنه يحول بين المرء وقلبه. وقال سبحانه ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنبي نهم قلوب لا يفقهون منها. وقال سبحانه إن جعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوا هذه أمور واضحة الدلالة أن الله عز وجل يقلب القلوب وأن القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحيم فمن أراد ثواب القرآن أو الاستشفاء أو أن يقرأ يعني لجملة هذه الأغراض، واحد منها لابد أولاً أن يعلم أن هذا المحل لابد أن يكون طاهر ليستقبل كلام الله سبحانه وتعالى. إذ أن القلب هو آلة الحب وهي آلة الاستقبال وهي أيضا آلة التفاعل مع كلام الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان لن ينتفع إلا إذا تفاعل مع الأمر. وسيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى وهذه الكلمة المشهورة لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة محل التلاوة أو محل العبادة حيث يقول أن القلب هو وعاء يقول قبول الأعمال قبول المحل لما يوضع فيه قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتخلصه من ضده فكما أن ذاك يكون في الأعيان والذوات كذلك يكون في النيات والإرادات أي محل هو مستودع لمادة من المواد إذا أردت أن تملأه بمادة أو مشابه شابه لابد أن تفرغه, تفرغه أولا مما فيه من مواد هذا القلب إذا أردت أن تملأه حبا للقرآن أو إيمانا أو تقوى لابد أن يكون متهيئ وإلا هذا القلب الذي امتلأ عجبا ونفاقا ورياءا وكبرا أن له أن يستقبل كلام الله تبارك وتعالى فأول خطوة الاهتمام بمحل قراءة القرآن أو محل التفاعل ألا وهو القلب وهذه مسألة مهمة وإلا أنظروا إلى الحديث الذي ذكرنا به أخونا الشيخ سيد اليوم الذي أخرجه ابن مرضويه من حديث عطاء قال انطلقت أنا ابن عمر وعبيت ابن عمير إلى أم المؤمنين القصة المعروفة إلا أن بلاد لما ذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الصلاة فرأى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أفلا أكون عبدا شكورا ثم في رواية قال ويحك لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر هذه الآيات إذن مسألة التفكر هي مسألة من الأهم المكان وإلا لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها هكذا تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك لما تنظر إلى هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج يوما يتفقد أحوال الناس فسمع قارئ يقرأ القرآن فوقف يستمع المحل طهر يستقبل متى ما سمع كلام الله تبارك وتعالى انتبه سواء كان بالليل أو بالنهار في, في السر أو في العلن انتبه فإذا الرجل يقرأ في سورة الطور والطور وكتاب المسطور إلى أن قال إن عذاب ربك لا واقع قال قسم ورب الكعبة حق فنزل ابن على حماره وأسند رأسه على الجدار قسم ورب الكعبة حق فجلس هنيها ثم انصرف إلى بيته مريضا يعوده الناس شهر لا يدرون من الذي أمرضه هذا هو التفاعل لأنه قابل المحل الطاهر. هذا سؤال ربما يتبذل الأذهان هل هذه كانت أول مرة يسمع عمر رضي الله عنه وأضاه هذه الآية بل سمعها كثير لكن صادفت معنى معين في قلبه وهو القلب الطاهر على الدوام وكذلك كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا القلب هذه المطرة محل الاستقبال ومحل التفاعل حب القرآن هو أول سبب للانتفاع به وأول سبب أيضا يفتح لك المغاليق انظروا إلى هذه القصة لما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غذوة ذات الرقاع وأرسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ودي فقال من أكلعنا الليلة وقد أخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين عبادي بن بشع وعمار بن ياسر فقال نحن يا رسول الله فانطلق إلى فم الشعب يحرسون ثغر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عبادي عمار أي الأوقات تحب أن تحرص وأنام أول الليل ولا آخر الليل فقال عمار أنا أكفيك آخر الليل فقال عباد يحرص ثغر رسول الله صلى الله عليه وآله سلم في سفر وهم قافلون من غزوة والليل قد أسدل سطورهم متعبين كانبين اجتمعت كل معاني التعب والإرهاق التي نعرفها والتي لا نعرفها نام عمار ابن ياسر رضي الله عنه ثم قام أخوه عبد يحرص غارت النجوم وهدأت العيون تحرك القلب تلقت النفس إلى كلام الله تبارك وتعالى هذه علامات الحب كما ذكرها ربنا تبارك وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلات قدومه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان هناك علامات للحب علامات معروفة مشهورة ذكرها ربنا تبارك وتعالى فمن وجد في نفسه من هذه العلامات مجتمع أو متفرقه فالحمد لله ومن لم يجد يسأل الله سبحانه وتعالى المعم فقام كيف تمر عليه ليلة لا يقرأ فيها القرآن لا يقوم الليل حتى وإن كانت في سفر وإن كانت في جهاد فقام يصلي. وكان رجل من المشركين وقعت امرأته في السبي فأقسم ألا يرجع حتى يصيب دما من المسلمين فتتبع الأثر وانطلق فرأى سوادا يحوس إذ هو عباد بن بش فرماه بسهم فانطلق عباد في صلاة. لماذا؟ لأن وقع الألم الذي أصابه لا يداني أبداً لذة القراءة التي يتمتع بها هذه اللذة وهذا الحب الذي فاق الألم أخرجه من حالة الشنور الإنسانية إلى حالة عجيبة إلى حالة عجيبة أنه يعني لا يشعر بالألم من حلاوة هذه التلاوة، ثم رماه الكافر الأبعد بسهم آخر، فانطلق في صلاته حتى السهم الثاني، فلما غلبه الدم زحف وإقظ النار فلما رأى به من جراحات قال يرحمك الله لما لم تلقذني من أول سهم رمك به. شف سؤال خطيرة. قال والله لولا أني خشيت أن أضيع ثغر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنت أقرأ في سورة لقطع نفسي أحب إلي من قطيع. أحب إلي هذا هو المعنى الذي يحمل العبد على قراءة القرآن طلباً للثواب أو الاستشفاء أو العلم أو العمل أو المناجاة أو المسألة هذا هو الحب الحقيقي لكلام الله تبارك وتعالى وليس الحب الحقيقي أنك كلما مررت أو رأيت المصحف أن تقبله ثم تضعه على الرأس ثم يعود أدراجهم في المكتب كان أو على الطاولة ليس حب القرآن إذا رأيت الولد يمسك المصحف قبل المصحف حطه ما سوسكوش له مسائل مسائل في الحقيقة مسائل يعني يندى لها أن تعلق المصاحف في البيوت وأن الإنسان إذا كان له حتى ورد من قراءة يظل يقلب الصفحات متى ينتهي كان بقي على الجزء أو جزئين لكن هذا هو الحب لقطع نفس أحب إلي من قطعه ثم ننظر إلى فضيل بن عياط وهو يبكي على ولده ويقول وقتيل القرآن ما قتل أبني إلا القرآن علي بن الفضيل لما كان يقرأ في سورة الأنعام ولو ترى يوقف أو يذوقه على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب الآيات ربنا ونكون من المؤمنين شهق فمات وذاك القاضي الذي كان يتوضأ فسمع القارئ يقرأ فإذا نقر في الناقول شهق فمات هذا التفاعل مع القرآن هذا هو التفاعل مع القرآن هذا هو حب القرآن الذي يعني ينبغي علينا أن يتعلق القلب به حتى ننتفع سواء في طلب الثواب أو في طلب المسألة أو المناجاة أو الاستشفاء أو العلم أو العمل لذلك الحسن البصف الحسن بن عليه رضي الله عنه عن يقول لقد فهم السلف أن القرآن رسائل من الله فكانوا يقرؤوها في الليل ليعملوا بها في النهار هل القرآن رسائل رسائل مهمة. انظر إلى هذه الرسالة على سبيل المثال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذه هي انظر إلى أثر هذه الرسالة حينما يتلقاها العبد بقلب طاهر نقي مستعد. كيف تؤثر فيه؟ كيف تؤثر هذه الآية هذه الرسالة التي تريت على مسامعنا الآن؟ وما تكون في شأنه وما تته منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه هذه الرسالة لو لم يستقبل هذا المحل هذه الرسالة استقبالا جيدا يليق بها لا ينتفع المر لا ينتفع المر وإلا كان يسمع صوت بكاء بك عمر رضي الله عنه في آخر الصفوف لما كان يقرأ إنما أشك بثي وحزني إلى الله هذه مسائل لابد يعني أن نوليها عناية خاصة ألا وهي أن هذا القرآن رسائل لابد أن نحسن الاستقبال بتطهير المحل حتى يتفاعل ثم تحصل الفائدة سواء كان طلب الثواب أو المناجاة أو المسألة أو الاستشفاء أو العلم أو العمل وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء.